وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم بِالَّذِي بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون, وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقال لها فقال لَهَا وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالت أتي لا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين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 فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ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 وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُنَّ بِرَبِّكُمْ أَرْضَكُمْ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 ذلك جزاء أعداء إلا النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا جزاء يجحدون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 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا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 إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة والسيئة إذا فعلت التي هي أحسن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 وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالليلِ يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء زت ورد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 القيامة إعملوا ما شئتوا إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرأ مسّت لا يقول إنها ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لم حسنا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ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 أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ